تَقُولُ إِنَّ سَمِعْنَا نَقُولُ لا من صاحب. Altyazı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 وَأَن مِن النَّ الص الصِّعَُ وَمنِن دُونَ ذَِكَكُ طَلَ إِطَطَِدَ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 وَعَذَابُ الْحَمْدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا فلا مَعَ اللَّهِ الله وَأَنَّ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 İzlediğiniz